وَإِذَا بَنَوْا قُرًى أَوْ قَفَانَ مِنْكُمْ الْشُرُومَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ تَتَنَازَعُونَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ والله عليم حكيم والقرء كيف فهم فليس على جننا ان يوضع أعففن غير لهم والله سميع عليم ليس ما حرجوا ولا علن أحرج حرجوا ولا على أنفسكم أن تأكلون a um... فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبا